ولادنته ولادنته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد ولادنته ولادنته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بينضاء طاهرة الثياب كريمة بينضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والموليد في ليلة غابت نحوس نجومها في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد إلا ابن آمنة النبي محمد حملها حملها بالكعبة, حملها بالكعبة وضعت أمة حملها بالكعبة وضعت أمة حملها الجدار البت أسد أصبح حمائلها حملها حملها الحيدر معجزة محد الحيدر معجزة ما حد, حد حملها حملها شنو بيت الله انولد حميل حمية الى خادم الزهراء الاستاذ السيد سعد الذبحاوي ويا بنت ويا بنت بيا دار انولد حيدر ويا بيت وياه اللي جبتها هادي ويا بنت ويا بيت ما طلقت مرب مثلي ويا بت ويا بت بس أم حدريل تفتخر هي صلوات